بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعبده يحسب أن ماله أخبده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة